واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعد فهذا هو الدرس الثاني في سلسلة دروس السيرة النبوية كنا نتكلم في الأسبوع الماضي عن تجارته صلى الله عليه وسلم بمال خديجة رضي الله عنها وزواجه منها تحدثنا عن جمله من المبادئ والاحكام والعبر التي تؤخذ من هذا المشهد ووقفنا عند زواج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من السيده خديجه اذكركم بما قلناه من شده محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنه وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان أنه قال خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد يعني خير نساء العصر الذي كانت فيه مريم مريم وخير النساء, الذي وخير النساء في العصر الذي وكانت فيه خديجة خديجة رضي الله عنها وقلنا إن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت إنني ما غرت على أي من نساء المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا من خديجة ولقد أغضبته مرة فقال لي إني رزقت حبها ويذكر جابر رضي الله عنه فيما يرويه ابن حجر في كتابه الاصابه ان خديجه عندما توفيت حزن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا حتى خشينا عليه هكذا يقول جابر رضي الله تعالى عنه وعندما قالت له عائشة ذات يوم هل كانت إلا عجوزا وقد أبدل لك الله خيرا منها قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها آمنت بي إذ كفر الناس واصدقتني إذ كذبني الناس ووستني بمالها ورزقني الله منها الولد طيب. هذا الشيء كان نهاية ما كنا قد ذكرناه في الدرس الماضي أما مسألة زواج المصطفى صلى الله عليه وسلم منها فقد علمنا أيضا ما ذكرناه آنذاك أن عمر المصطفى صلى الله عليه وسلم كان لا يتجاوز آنذاك الخامس والعشرين في حين أن خديجة رضي الله عنها كانت قد نهزت الأربعين وكانت قد تزوجت قبله مرتين فان دل هذا الزواج على شيء فانما يدل على ترفعه صلى الله عليه وسلم عن الهدف الذي يحلم به الشباب من امثاله ويطمح اليه اصحاب الغرائز والشهوات التي تعتلج بين جوانحهم لو كان هذا هو الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزواج لوجد الكثير من الفتيات الصغيرات الأبكار ألا يحقق يحققنا أحلام أمثاله من الشباب لكنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يطمح إلى المرأة ذات الخلق ذات الاستقامة نعم فإن دل زواجه صلى الله عليه وسلم على شيء فيدل على ذلك ولكن بهذه المناسبة لا بد أن نعرج على ما يقوله بعض محترفي الغزو الفكري يسميهم دائما محترفي الغزو الفكري هم يحترفون الغزو الفكرية من أجل ينالونها من أجل أهداف عصبيه من أجل الانتصار لأنانياتهم لعصبياتهم من أجل تنفيذ الخطة الرامية إلى الوقوف في وجه المد الإسلامي كما تعرفون فهناك من يتهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه كان رجل شهوان ومن ثم فقد تزوج بالعدد لله تزوج بهن من النساء توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن تسع من النساء كما تعلمون ونحن لا نحب أن نصم آذاننا عما يقال عن المصطفى ولا عن كتاب الله ولا عن ديننا لأننا كنا ولا نزال نستند في معتقداتنا وإيماننا بالله ورسله ورسوله إلى العلم ومن كان يستند في معتقداته وإيمانه إلى العلم فلا شك أن المطلوب منه أن نصغي السماء إلى كل ما يقال لعل فيما يقوله هؤلاء وهؤلاء شيء من الحق إذن نصغي إليه وإن كان باطلا نعلن عن بطلانه لعلهم يرجعون لذلك نحن لا نفر ابدا من المناقشه والحوار ومن الاصغاء الى ما يقال عن قراننا وعن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا نفعل كما يفعل آخرون في الخلوه يوجهون الانتقادات المختلفة ويختلقون الباطل الذي يلصقونه إن بكتاب الله أو بسنة رسول الله ويفرون في الوقت ذاته من الحوار والنقاش الواحد منهم عندما يس يعني يحبس نفسه بين أربعة جدران نعم وينظر فيجد أنه لا يوجد من يصغي إليه ومن يناقشه يتكلم ويأخذ حظه في الكلام كما يشاء فإذا دعي إلى الحوار ذاب كما يذوب الثلج. لسنا من هذا القبيل في شيء قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا تفيض نفسه بالشهوة ومن ثم تزوج بالعدد اللائي تزوج بهن من النساء ونقول نحن الرجل الشهوان أولا لا يبقى إلى الخامسة والعشرين عفيف الازار في مجتمع لا ترد فيه يد لامس. يستطيع أن يصل إلى ما يشاء وإلى من يشاء دون عتب من أحد المجتمع الجاهلي كان مجتمعا إباحيا آنذاك ومع ذلك فقد بقي المصطفى صلى الله عليه وسلم الى ذلك الوقت عفيف الازار نقي السمعة طاهر السلوك حسنا ولما تزوج رجل الشهوان يتزوج بفتاة تتناسب مع طموحاته الشهوانيه ولكنه تزوج من امرأة تزوجت قبله مرتين وتكبره بخمسة عشر عاما تقريبا تكاد تكون في عمر والدته الرجل الشهوان لا يبقى حبيسا عليها لا يلتفت يمنة ولا يسره إلى أن توفيت مستحيل توفيت السيده خديجة ولها من العمر خمسة وستون عاما وقد ناهز رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر الخمسين وهو حبيس عليها هكذا يكون شأن الرجل الشهوان النساء اللائي تزوج بهن المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كل امراه أو فتاة تزوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم كان لزواجه منها حكمه وسبب حكمه انسانيه وسبب انساني ولكننا لا ندخل في غمار هذا الموضوع السبب الذي ساذكره هؤلاء النسوه اجتمعنا عنده في السنوات الاخيره من حياته يعني ما بين الخمسين والثالثه والستين من عمره صلى الله عليه وسلم بل اجتمعنا عنده تقريبا في العشر الأخير من عمره صلى الله عليه وسلم الرجل الشهوان إذا أراد أن يروي الغمأه الجنسي يصوم عن هذا الأمر ثم لا يقبل إلى هذا الذي تهف إليه نفسه إلا في السنوات العشر الأخيرة وقد دخل في مدارج الشيخوخة معقول هذا كلام انسان يعني إما أن العصبي المقيت قد حجبته عن عقله وإما أن هذا الإنسان غبي لا يعلم شيء من الحقائق ونحن نريد أن نبين له الحقائق فيما اذا كانت المساله جهلا وليس تجاهلا النبي عليه الصلاة والسلام لنفرض أنه رجل شهواني كيف تكون حياه زوجاته في بيته وهو رجل شهواني لابد ان تكون كل واحده منهن مغموسه بكل مظاهر الترف والزينه والزخرف اليس كذلك هذا هو المفروض ولكن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مضرب المثل في الزهد كان مضرب المثل في التقشف كانت تمر الليالي الكثيره ولا يستوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار للطعام قد صحى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما اتجهنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقترحنا عليه ان يرتفع مستوى المعيشه بالنسبه لهن الى درجه بقيت نساء الصحابة لا أكثر بقيت نساء الصحابة حتى الفقيرات منهم لم يرد المصطفى صلى الله عليه وسلم عليهن لا بسلب ولا بإيجاب نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن واصرحكن صراحا جميلة وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمؤمنات منكن كنا اجرا عظيما وجمع المصطفى صلى الله عليه وسلم نساءه واسمعهن كلام الله سبحانه وتعالى وخيرهن وبدا بعائشه رضي الله عنها وقال لها لا, لا تستعجلي بل اتمري في ذلك انظري في هذا رأي أبويك فقالت أفيك استشير أبوي يا رسول الله ما اختار الله ورسوله والدار الآخرة أعود فأسأل كذا يكون حال الرجل الشهوان لا يمكن لعقل عاقل مسلما كان أو غير مسلم مؤمنا ملحدا أن يتماسك على عقله هذا الاتهام بشكل من الاشكال لكن قد يقول قائلهم اذا ففيما تزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم بالعدد الذي تزوج بهن في حين ان الله عز وجل ما اباح لسائر الناس اكثر من اربع وبشروط نقول المهم قبل كل شيء ان نتبصر ونتبين أن هذا الزواج لم يكن عنوان شراهة جنسية ولم يكن عنوان انحراف غريزي لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تبين هذا أم لا تبين بالادله التي ذكرناها أما لماذا تزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه السنوات الاخيره عندما اصبح شيخا عندما اصبح في مرحله الشيخوخه فهذا شيء اختصه الله عز وجل به اختص الله عز وجل رسوله المصطفى بعده اشياء منها ان قيام الليل بالنسبه لنا مندوب له واجب أخذ زكاة بالنسبة للمحتاج من كان واحدا من الأصناف الثمانية مشروع الرسول عليه الصلاة وسلم لا يحق له ذلك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم تعالى نقف عند الظاهر الثانية سيدنا رسول الله لن له من العمر ثلاثة عشر عاما إلا وخرج يكتسب نظر فوجد أقرب وسيلة للاكتساب رأي الاغنام قام بهذا العمل على قراريط يعني على أشياء تافية بسيطه من المال لماذا؟ انظروا إلى الذوق العالي إلى الحساسية المرهفه النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش مع أولاد عمه في بيت أبي طالب وكان أبو طالب رقيق الحال لا يريد ان يكون كلا لا يريد ان يكون كلا على عمه اصر على ان يخرج فيشتغل ويقدم هذه القراريط لعمه صحيح القراريط لا تفعل شيئا لكنه الذوق الرفيع يتقدم به الى عمه كانه يقول هذا ما استطيع هذا ما استطيع ان افعله وانا لا اريد ان اكون كلا عليك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 لكن الله ضرب على عينيه الرقاد فلم يستيقظ الا وقد انتهى كل شيء سؤال الم يكن اولى برعايه الله لرسوله ان يبعد عنه هذا كله يعني المفروض انه ما يخطر باله بنوب يكون يعني لسه افضل لماذا يترك الباري رسوله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 لو أن النبي عليه الصلاة والسلام نشأ منذ صغره وهو لا يأبه بما يأبه به الآخرون يعني نفسه لا تتشهى هذه الأمور التي نعرفها ونهواها جميعا لو أنه نشأ وهو لا يهواها ولا ينظر إليها ولا يلتفت إليها اطلاقا لقلنا ولقال كثير من الناس إنه شذوذ في النشأة وليس هذا عائدا الى فضل من الله عليه نعم وكم وكم في الناس او في الشباب في الرجال من يعانون من مثل هذا الشذوذ فشاء ربنا العلي الحكيم ان يبين لنا ان محمدا صلى الله عليه وسلم في اصل تكوينه الانساني انسان مثلكم يشعر بما تشعرون به وركبت فيه مقومات البشرية كلها دون نقص لكن حمايه الله ابعدته وعصمته ما الدليل على هذا الدليل انه حاول اهتاجت بين جوانحه الرغبي ورغب ان يعني يجلس في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 ولما عاد المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمال وسلمه لها بكل امانه حدثها ميسره عن الاعاجيب التي راها في هذه الرحله للمصطفى صلى الله عليه وسلم نعم فاعجبت خديجه رضي الله تعالى عنها به وبما سمعته عنه وبما راته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 الغريب ان الشيء الاول الذي ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه في عقبات الدعوه سيده خديجه الدرجه الثانيه يسيبها ابو طالب على الرغم من انه لم يكن مسلما ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب خديجه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 للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصاب على بهذه الرقة وربنا هو القائل فبما رحمة من الله لنت لهم وكان إذا ذبح الذبيحة ووزعها يقول ابعثوا هذه إلى صاحبات خديجة تقول عائشة في يوم من الأيام اغضبته وقلت له خديجة خديجة خديجة تقول خديجة فقال لها إني رزقت حبها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 سيكون من العسير جدا أن يسق الناس بصدقه، لكن عندما تكون مستغنيا عن جيوب الناس، مستغنيا عن أموال الناس، بل ربما أنت الذي تعطيهم نعم وتبعوهم إلى الله عز وجل، فسرعان ما تدخل الثقة بذلك في قلوب هؤلاء الناس. الوقت يبدو أنه قد أدركنا النقطة الأخيرة عن زواج رسول الله، والحديث في هذا طويل.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 يا من يعلم سرنا وعلميتنا أعطي كل واحد من سؤالكم يا رب العالمين بما يرضيك بما يرضيك يا رب العالمين جنبنا الرد توب علينا توبة النصوح وعلا ننكثها أبدا ألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعه ردنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين اجعل اللهم هذه البلدة بلد آمن مطمئننا